أم يقولون نفتران؟ قل إن افتريتُه فَلا تَملكونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا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 أولئك أصحاب الجنة، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. حملت أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة وبلغ أربعين سنة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 والذي قال لوالديه أُفِلَّكُما أَتَعِدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثانِ اللَّهَ وَهُمَا يَسْتَغِيثانِ اللَّهَ وَإِلَكَ آمِنٌ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ سيقول ما هذا الا اساطير الاولين اولئك الذين حق عليهم القون في امم قد خانت قد خانت من قبلهم من الجن والانس إنهم كانوا خاسرين إنهم كانوا خاسرين ولكل درجة مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون وَيَوْمَ يُحْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَهْدِهُتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ أَهْدِهُتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابًا هُونًا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ أنتم تستكبرون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت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 فأتنا بما تعذنا إن كنت من الصادقين. قال إن مال العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكنني أراكم قوما تجهلون. الَمَّا رَأَوْهُ عَالِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَالِضٌ مُنْطِرُنَا قَالُوا هَذَا عَالِضٌ مُنْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُذَمّ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 وحق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفن الآيات وصرفن الآيات لعلهم يرجعون فلو لا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة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 يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ